قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى وكان بين ذلك قواما أي بين ذلك المذكور من الإسراف والقتر قواما أي عدلا وسطا سالما من عيب الإسراف والقتر قال رحمه الله وأظهر أوجه الإعراب عندي في الآية هو ما ذكره القرطبي قال وقواما خبر كان واسمها مقدر فيها أي كان الإنفاق بين الإسراف والقتر قواما ثم قال قاله الفراء وباقي أوجه الإعراب في الآية ليس بوجيه عندي كقول من قال إن لفظة بين هي اسم كان وأنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني وقول من قال إن بين هي خبر كان وقواما حال مؤكدة له ومن قال إنهما خبران كل ذلك ليس بوجيه عندي والأظهر الأول والظاهر أن التوسط في الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهليهم وإنفاقهم المال في أوجه الخير وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في غير هذا الموضع فمن ذلك أن الله أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بمقتضاه في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط الآية فقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي ممسكة عن الإنفاق إمساكا كليا يؤدي معنى قوله هنا ولم يقتروا وقوله ولا تبسطها كل البسط يؤدي معنى قوله هنا لم يسرفوا وأشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الآية على أصح التفسيرين وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في أول سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون قال رحمه الله مسألة هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الآية والآيات التي ذكرنا معها قد بينت أحد ركني ما يسمى الآن بالاقتصاد وإيضاح ذلك أنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل الاقتصاد على كثرتها واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى أصلين لا ثالث لهما الأول منهم اكتساب المال والثاني منهما صرفه في مصارفه وبه تعلم أن الاقتصاد عمل مزدوج ولا فائدة في واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجود الآخر فلو كان الإنسان أحسن الناس نظرا في أوجه اكتساب المال إلا أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه فإن جميع ما حصل من المال يضيع عليه بدون فائدة وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الناس نظرا في صرف المال في مصارفه المنتجة إلا أنه أخرق جاهل بأوجه اكتسابه فإنه لا ينفعه حسن نظره في الصرف مع أنه لم يقدر على تحصيل شيء يصرفه والآيات المذكورة أرشدت الناس ونبهتهم على الاقتصاد في الصرف وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلها راجعة إلى الأصلين المذكورين وأن الآيات المذكورة دلت على أحدهما فاعلم أن الآخر منهما وهو اكتساب المال قد أرشدت إليه آيات أخرى دلت على فتح الله الأبواب لإكتساب المال بالأوجه اللائقة كالتجارات وغيرها كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله والمراد بفضل الله في الآيات المذكورة ربح التجارة وكقوله تعالى الا ان تكون تجاره عن تراض منكم قال المؤلف رحمه الله وقد قدمنا في سوره الكهف في الكلام على قوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الآية انواع الشركات وأسماءها وبينا ما يجوز منها وما لا يجوز عند الائمه الاربعه وأوضحنا ما اتفقوا على منعه وما اتفقوا على جوازه وما اختلفوا فيه وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها الله لاكتساب المال بالأوجه الشرعية اللائقة وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين هما اكتساب المال وصرفه في مصارفه فاعلم أن كل واحد من هذين الأصلين لا بد له من أمرين ضروريين له الأول منهما معرفة حكم الله فيه لأن الله جل وعلا لم يبح اكتساب المال بجميع الطرق التي يكتسب بها المال بل أباح بعض الطرق وحرم بعضها كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ولم يبح الله جل وعلا صرف المال في كل شيء بل أباح بعض الصرف وحرم بعضه كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة الآية وقال تعالى في الصرف الحرام إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة الآية فمعرفة حكم الله في اكتساب المال وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري لا بد منه لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرام والمال المكتسب من وجه حرام لا خير فيه البتة وقد يصرف المال في وجه حرام وصرفه بذلك حسرة على صاحبه الأمر الثاني هو معرفة الطريق الكفيله باكتساب المال فقد يعلم الإنسان مثلا أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعا ولكنه لا يعلم أوجه التصرف بالمصلحة الكفيله بتحصيل المال من ذلك الوجه الشرعي وكم من متصرف يريد الربح فيعود عليه تصرفه بالخسران لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح وكذلك قد يعلم الإنسان أن الصرف في الشيء الفلاني مباح وفيه مصلحة ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكور كما هو مشاهد في المشاريع الكثيرة النفع إن صرف فيها المال بالحكمة والمصلحة فإن جواز الصرف فيها معلوم وإيقاع الصرف على وجه المصلحة لا يعلمه كل الناس وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة الأول معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المال واجتناب الاكتساب به إن كان محرما شرعا الثاني حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق السماوات والأرض وما لا يبيحه الثالث معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال واجتناب المحرم منها الرابع حسن النظر في أوجه الصرف واجتناب ما لا يفيد منها فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده كفيلا بمصلحته وكان مرضيا لله جل وعلا ومن أخل بواحد من هذه الأسس الأربعة كان بخلاف ذلك لأن من جمع المال بالطرق التي لا يبيحها الله جل وعلا فلا خير في ماله ولا بركة كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث أيها المستمع الكريم بهذا البيان من المؤلف رحمه الله نأتي على نهاية لقائنا أسأل الله أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته